إذا استدان من الغرماء ثم اشترى البيت وتوسع به نقول لا يباع البيت لا هذا تسلط منه على أموال الآخرين ليتوسع بها ما يقر مثلا استدان من زيد واستدان من عمر وجمع أموال دين ثم اشترى بيت وسكن فيه ثم حجرنا عليه نقول المحجور عليه ما يباع بيته نقول لو كان بيت له ساكنه من قبل فهو أحق به لكن هذا اشتراه بالدين الذي أخذ من زيد وعمر وبكر فهم احق بأموالهم ولو أقررناه على هذا لكان فيه مجال لتسلط ضعاف النفوس الذين يحبون أن يتلاعبوا بأموال الغير يأتي ويستدين من هذا ويستدين من هذا ويستدين من هذا ثم يشتري بيت ويسكنه ويقول الفقهاء نصوا على أنه لا يباع البيت الذي يسكنه المحجور عليه نقول لا ما دام أنك أصلا تحيلت عليهم في هذه الديون وأخذتها لتشتري البيت فنسد الطريق عليك ما نقرك على الحيلة وإنما نبيع هذا البيت ونرجع القيم على أصحاب الديون وهذا معنى قوله ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به اصلا ما عنده مسكن فاستدان ثم شرى المسكن واشترى الخادم وجلس في المسكن واستخدم الخادم وأموال الناس في ذمته نقول منين الخادم هذا والمسكن هذا يقال مما استدان من زيد وعمر وبكر نقول إذن تباع وترد الأموال إلى زيد وعمر وبكر نعم فصل وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان أحدهما يزول الحجر عنه لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك هذا الفصل في رفع الحجر عن المفلس المحجور عليه مثلا تبين هذا الرجل ان الدين الذي عليه مئة ألف والمال الذي بين يديها الآن يساوي ثمانين ألف طلب الغرماء أن يحجر عليه نقول نحجر عليه حجرنا عليه جمعنا أمواله وبعناها فساوت مثلا ثمانين ألف وزعناها على الغرماء أصبح الآن ما عنده شيء ولا عنده مال نبيعه هل يرتفع الحجر عنه قولا قال يرتفع الحجر عنه لأننا حجرنا عنه لهدف وهو لأجل ألا يتصرف في أمواله التي بين يديه والآن أمواله استولينا عليها وبعناها وأصبح ما عنده شيء قال يرتفع الحجر عنه لأنه حجر عليه لهدف وانتهى الهدف الذي من أجله الحج فيرتفع الحجر عنه القول الآخر أنه لا يرتفع الحجر عنه إلا برفع الحاكم لأنه حجر عليه بحكم حاكم فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم حاكم يرفع الحاجر نعم وإذا قسم وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان أحدهما يزول الحجر عنه لأنه المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه والثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفينة كالسفينة كالحجر على السفيه كالحجر على السفيه نعم ما هي فائده هذا هل يرتفع او لا يرتفع فائدته مثلا ان مثلا حجرنا على هذا الرجل ثم بعنا امواله ثم جمع الاموال الحاكم الشرعي ووعد الحاكم الغرماء ياتونه يوم السبت الموافق سته عشر رجب حضر الغرم عند القاضي يوم السبت ضحى الساعه العاشره وزع عليهم الاموال احصاها ووزعها بالنسبه خمسين بالمئه ستين بالمئه ثمانين بالمئه اقل اكثر وزعها ثم خرجوا من عند القاضي بما في ذلك المفلس قبل أن يحكم الحاكم برفع الحجر عنه ذهب إلى مكان ما وصلى فيه الظهر ثم اشترى قطعة أرض بخمسة ملايين هل ينفذ شراؤه هذا أو لا على القولين هنا من قال يرتفع الحجر نقول شراؤه صحيح الشراء صحيح وتم البيع وقبضها والشراء صحيح عندما يقول لا ما يرتفع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم والحاكم إلى الآن ما رفع حجر عنه نقول البيع هذا غير صحيح والشراء غير صحيح لأنه لا يزال محجور عليه هذه الفائدة هل يرتفع بمجرد تسديد الديون أو بعضها أو لا يرتفع إلا بحكم الحاكم إذا قيل يرتفع نقول إذا خلصوا أمرهم وقبضوا أموالهم من المحكمة الرجل ارتفع عنه الحجر يبيع ويشتري على القول الآخر قال لا لا يبيع ولا يشتري حتى يرفع الحجر عنه الحاكم نعم وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون كحجر السفه حجر السفه ما يرتفع الا بحكم الحاكم لانه مثلا السفيه يتصرف في امواله تصرف سيء مثلا حجر عليه الحاكم قالوا ارشد وعقل وعرف يرتفع عنه الحجر لا لابد من حكم حاكم يثبت لدى الحاكم ان الرجل ارتفع عنه السفه فيرفع عنه الحجر حجر السفه حجر الافلاس محل خلاف نعم واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضربون ببقيه ديونهم والاخرون يضربون بجميع ديونهم واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون من فيه طبع يلحقه ويستمر معه حجرنا عليه لان عليه ديون خمسه ملايين وصفينا امواله فكانت بثلاثه ملايين مثلا فاعطينا هذه الأموال للغرماء بقي في ذمته مليونان بقيت عليه هذا كان له مئة ألف فقبض ستين وبقي له عشرون أربعون ألف وهذا قبض كذا وبقي له كذا من الدين الأول، ثم استدان مرة أخرى، وصار عليه ديون لغرما جدد، ثم جاء اصحاب أصحاب الحقوق على إلى القاضي وقالوا الرجل أخذ أموالنا وبدأ يخبط فيها ويضيعها نطلب الحجر عليه. حجر عليه الحاكم مرة اخرى عليه الديون السابقة مثلا كم قدرها مليونان وعليه الديون الاخيرة مثلا قدرها 5 ملايين اصبحت 7 ملايين احصيت الاموال التي عنده بعناها اردنا ان نقسم بينهم اصحاب الحقوق السابقة نعطيهم بنسبة أصل الدين السابق أم بنسبة الباقي بنسبة الباقي أصحاب الديون الجدد نعطيهم بنسبة ديونهم لألا يقول أصحاب الحقوق السابقة مثلا صاحب مئة الف يقول أنا كان لي مئة ألف فاعطيتموني ستين وبقي لي اربعون اريد الان ان تضربوا لي في هذه الحقوق الاخيره بنسبه ان حقي مائه الف حقي السابق نقول لا نضرب لك بنسبه ما بقي لك اما اصحاب الحقوق المتاخره فنعطيهم بمقدار ديونهم الحاليه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 نعم. والآخرون يضربون بجميع ديونهم يا والآخرون يعطون بقدر ديونهم كلها بحسب النسبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل المراه تبعد يدها عن رجلها في السجود مثل الرجل ام انها تضع يديها على رجليها المراه عند السجود تضع يديها في الارض ولا تضعها على رجليها ولا على فخذيها وانما تكون على الارض ثم هل المراه ماموره بالتجافي مثل الرجل ام انها ماموره بالانضمام قولان للفقهاء رحمهم الله من الفقهاء من قال ان المراه ماموره بالانضمام ورص بعضها على بعض لان تجافيها يبين تقاطيع جسمها اكثر اخرون من الفقهاء رحمهم الله قالوا ورد الامر بالتجافي ولم يخصص الرجل دون المرأة فكل واحد منهما مأمور بالتجافي الرجل والمرأة فلا حرج على المرأة ان شاء الله في هذا ولا هذا يقول السائل معنا طفل عمرها شهرين فهل يجوز لها الاعتمار وما هي كيفية ذلك وكيف عن طهارتها والاطفال في هذه السن دائمي الحدث العمرة والحج يصح من الصغير وإن كان ابن يوم أو يومين يصح أن يحرم به فإذا أحرم به يجب على وليه أن يخرجه من النسك بتأدية هذا النسك عنه يؤدى ما يمكن فعله بنفسه وإن لم يدركه يفعل به مثل الطواف لابد أن يطاف به مثل الوقوف بعرفة في الحج يوقف به بعرفة مثل المبيت بمزدلفة كذلك ما لا يمكن أن يفعله بنفسه مثل الرمي رمي الجمار فهذا يرمي عنه وليه ثم في حال الطواف نص كثير من الفقهاء على انه لا يجوز ان يحمل الرجل او المراه الطفل بنيه الطواف عن نفسه وطواف الطفل عن نفسه لا لان الطفل ما يمكن ان يتصرف عن نفسه ولا يكون طواف الكبير عنه عن الصغير بل عليه خروجا من الخلاف ان يطوف الكبير اولا عن نفسه ثم يحمل الصغير ويطوف به بعد ازالت النجاسة الظاهرة منه تزال النجاسة الظاهرة منه ويطاف به ولا يكون الطواف عن الكبير والصغير معا عن الحامل والمحمول وإنما يكون الطواف الأول يطوف المرأة الكبير عن نفسه فإذا طاف عن نفسه فله أن يطوف بالصغير وإن لم يكن سعى عن نفسه يعني يبدأ بالطواف عن نفسه ثم بالطواف عن الصغير يحمله ويطوف به يقول السائل متى يبدا الامام في التكبير عندما ينتقل من ركن الى ركن وخاصه السجود بعد الركوع في جميع التكبيرات والانتقالات هذه التكبيرات والتسميع يكون عند البدء بالانتقال وينهيه عند الوصول الى الركن الثاني فمثلا إذا بدأ بالانحناء للركوع يكبر يقول الله أكبر يأتي به حال الانحناء وينهيه عند انتهاءه عند السجود إذا أرى هوى يقول الله أكبر فيكون الذكر هذا والتكبير للانتقال في حالة الانتقال ما يقول وهو هو قائم ولا يقوله وهو ساجد وإنما حال الهوي لأن بعض الناس يجهل يكبر قبل أن يهوي وربما كمل التكبير وهو قائم وهذا ما يصح ومن الناس من يجهل فيؤخر التكبير حتى يصل إلى السجود وهذا ما يصح وإنما التكبير يكون حال الانتقال لأنه كما يقال الصلاة ليس فيها سكوت كل حالة من حالات الصلاة لها ذكر إلا المعموم الذي خلف الإمام في الصلاة الجهرية فينصت وليس سكوت مجرد وإنما سكوت استماع وتدبر فالتكبيرات والتسميع اذا قال سمع الله لمن حمده وكذا المعموم اذا قال ربنا ولك الحمد كل هذا حال الانتقال من ركن الى ركن يسال عن النهي عن اتباع الجنائز للنساء هل النهي للاتباع فقط ام للاتباع والزياره بل لهما معا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزروها فانها تذكركم الاخره كان النهي اولا للرجال والنساء ثم خاطب الرجال بان يزوروا القبور والنساء على المنع السابق وكذلك اتباع الجنازة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسى خرجنا مع الجنازة قال ارجعنا معزورات غير معجورات يقول السائل ما حكم التمسح بالكعبة والركن اليماني العبادات أيها الاخوه توقيفية ما يجوز للإنسان أن يتعبد من تلقاء نفسه وإنما يعبد الله جل وعلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنا بما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع فماذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة؟ شرع لنا صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد وتقبيل اليد أو استلامه بمحجن ونحوه وتقبيل المستلم فيه أو الإشارة إليه وشرع لنا صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني فلا يجوز لنا ان ناتي باكثر من هذا نحو الاركان ورد عن الصحابه رضي الله عنهم الالتزام في موطن محدود من الحجر الاسود الى الباب باب الكعبه أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب هذه الجهة يلت... تلتزم وخاصة عند السفر أو عند القدوم والالتزام أن يلقي المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة والالتزام ليس دائم وإنما عند السفر أو عند القدوم يستحب إذا تيسر ذلك وما عدا هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التعلق بأستار الكعبة ولا الالتزام بجدار الكعبة من جهة الحجر ولا الالتزام بجدار الكعبة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولا الالتزام ما بين الركن اليماني وجهه مدخل الحجر من جهته كل هذا لم يرد فيه التزام فلا يجوز لنا ان نفعله يقول حضرت لي كي اؤدي العمره عن نفسي وانا الان اريد ان اؤدي عمرات اخرى لاقارب المتوفين هل يجوز اقول اخي ما دمت دخلت مكه بعمره فلا تخرج للاتيان بعمره اخرى لا عن نفسك ولا عن احد من اقاربك لا حي ولا ميت فان سافرت من مكه لغرض من الاغراض للمدينه او للطائف او لجدة او لقريب او بعيد ثم أردت العودة إلى مكة فنعم عد إليها بعمرة عم من شئت من المتوفين أو من الأحياء بشرطين أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة وأن يعلم عن عمرتك عنه قبل إحرامك ولا تكرر العمرة إلا وانت قادم إلى مكة اما وانت في مكه فلا تخرج الى التنعيم ولا الى غيره من اجل الاتيان بعمره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين